وَمَا عليهم إِلَّا أَن يَقُولَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ يعبد أيها روكت لا يحبطن عملك لان لا من الخاسرين بل انها فعهدكم من الشاكرين وما قدر الله فحقق قدره وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم الْقِيَامَةِ والسماوات وطنيات بي منه سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعب من في السماوات فإذا هم قيام ينظرون وأشرطت الأرض بنور ربها وأشرطت الأرض بنور كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم وسيق الذين كفروا إلى جهنم يُنُون عَلَيْكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُنْكُمْ يُنُون عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ وَإِنْ تُنْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يومكم هَذَا قالوا حققت كَلِمَةُ العذاب على الكافرين فَكِرِ وَصِقْ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ اتقوا ربهم إلى الجنة فدخلوها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعاده وأورفنا اتى من وء من حيث نشأ فاني ما اجر الامين فاني ما وترى يسبحون بحمد ربي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.